بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقف منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا انَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامًا قِيلًا إِنَّ لَكَ فِيهَا سَبْعًا طَمِيلًا اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ مُتَعَبَّدًا إِلَيْهِ تَبْتِيلًا فَضُلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا مذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما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 فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الملدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 علم أن سيكون منكم مرضى ومآخرون يضعبون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون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 واستغفر الله إن الله غفور <وثور> رحيم